وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة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 قالوا سبحانك ما كان يفغ لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكرى كانوا قوم ضراء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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُنُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً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 وَقَدْ إِمْنَاهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورَةً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلٍ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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا بِهِ به بلدة وَنُسْقِيَهُ ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بوجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هذ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا